إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 واتقوا, واتقوا الله, الله الذي تساءلون الله به والأرحام. والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الشمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الاحبه الكرام إن الناظر في أحوال المسلمين الآن يرى العجب العجاب يرى أن كثيراً من المسلمين إلا من رحم ربي انحرف عن أخلاق الإسلام وأخلاق المسلمين بل تستطيع أن تقول ساءت أخلاق كثير من المسلمين إلا من رحم ربي مع أن الأخلاق لها شأن عظيم في ديننا وحث الإسلام عليها بل ولقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم بمحاسن أخلاقه حتى أن الله عز وجل قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه والناظر في حال المسلمين يرى كثيرا من المسلمين الآن يسير على خلاف ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اقربهم منه يوم القيامة احاسنهم اخلاقا فأحسن الناس خلقاً سيكون يوم القيامة أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنني الآن أريد أن أتحدث عن مكارم الأخلاق ولكنني إن تحدثت عن مكارم الأخلاق وكل ما فيها لن يتسع المقام لذكر كل ما ذكر في, في مكارم الأخلاق, الأخلاق. ولكني أتكلم خلق عن خلق, خلق واحد من خلق, من خلق الإسلام الذي حث عليه الإسلام. الإسلام ألا الله وهو الله خلق الصدق, الصدق. صدق. صدق. صدق. فإن الصدق من مكارم من الأخلاق, الأخلاق. ولو نظرنا في حال المسلمين لوجدنا كثيراً من المسلمين تخلى عن الصدق واستبدل مكانه الكذب فالصدق من مكارم الأخلاق وقد حث عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فالصدق ليس صدق اللسان, اللسان فحسب انما الصدق اعم من ذلك فنذكر اولا ما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصدق روى الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى إن الصدق, الصدق, الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفي روايه للامام مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عليكم بالصدق أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم الصدق في كل حياتنا من قول أو فعل أو إقرار قلب عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق لا يصدق ويتحرى الصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم صديق والكذب, صديق والكذب تحذير وإنذار صديق صديق من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وإياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا لو نظرنا في حال المسلمين لراينا ان كثيراً, كثيرا من المسلمين يطبق, من يطبق النصف الاخير من الحديث يتحرى الكذب في اقواله وافعاله و أفعاله و أفعاله حالي حالي حالي قد يكذب ليضحك الناس قد يكذب ليفتن بين الناس قد يكذب ليحصل مصلحه من المصالح الدنيويه ليقتطع حق اخيه لياخذ حق اخيه والله عز وجل حثنا على الصدق قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهذا الخطاب خاص بالمؤمنين لم يقل لم الله عز وجل يا أيها, يا أيها الناس ولم يقل يا أيها المسلمون إنما الخطاب أخص من ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بخير بخير بخير. بخير. نسأل الله, الله أن الله نكون منهم أن جميعا ومعه, ومعه, ومعه, ومعه. ومعه, ومعه. فلقد حذر الله عز وجل ايضا من الكذب قال عز, عز وجل, عز وجل, عز وجل, عز وجل, عز وجل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 يكذب, يكذب, يكذب يقال له, له آمن يقال له أنت تفسد في الأرض في ويكذب. في ويكذب فلن, فلن, يفلح, فلن أبدا. يفلح ابدا فالصدق, فالصدق أيها الأحبة حبة، حبة، من شيم المؤمنين ومن خصال, ومن خصال المؤمنين وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب والصدق أيها الأحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام صدق في الأقوال وهو أن تصدق فيما يقوله لسانك تصدق في كل ما يقوله لسانك فإنك مسؤول بين يدي الله عز وجل على ما يخرج من لفظك فق اللفظ فقط, فقط, فقط, فقط كما قال كما جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يقيده يحيده يثبته, يحيده يثبته, يثبته, يثبته, يثبته سواء, سواء حق, حق أو باطل يقيد عليه وتسأل عنه يوم القيامه بل إن الإنسان إن تتبع الكذب وصار في طريقه يكون فيه خصله من خصال المنافقين كما في الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ايه المنافق ثلاث يعني صفه وعلامه المنافق ثلاث اذا حدث كذب اول خصله واول وصف وعلامه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف وهذا ايضا من الكذب كذب كذب كذب كذب كذب كذب كذب وإذا وعد اخلف وإذا أت خان بل روى الإمام البخاري ومسلم ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربعا من كن فيه كان منافقا خالصا قال إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً, خالصا ومن, ومن كانت, كانت فيه خصلة أو خلة منهما كان فيه خلة من النفاق أو خصلة من النفاق حتى يدعها ثم ذكر هذه الأربعة وذكر في بعض الروايات أيضا وإذا أت من خان فالكذوب أيها الأحبة الكرام فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها حتى يقلع عن هذا الذنب ويتوب منه وان الرجل بمقتضى رجولته يأنف الكذب لا يتصور ابدا أن رجلا يعتبر برجولته يكذب اذ انها ليست من شيم الرجوله فضلا عن شيم الاسلام <LLC> واخلاقه فلا يتصور ابدا ان رجلا يكذب في حديث الناس ولكن فشل الامر وانتشر لما بعد الناس عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم صاروا كثيرا منهم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا, عوداً وفي بعض الروايات عوداً, عودا عودا أي يعني مرة بعد مرة, بعد مرة تعرض الفتن على القلوب عودا كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب, قلب أبيض, أبيض كالصفا فا... فا... فا... لا فا... تضره فتنة, فتنة, فتنة, فتنة وقلب, وقلب أسود, أسود نعوذ بالله, بالله منه من وقلب, وقلب من أسود, أسود, أسود, أسود, أسود, أسود, أسود كالكوز مجخيه كالكوز المقلوب أنت إذا قلبت الكوز وأتيت لتصب عليه الماء لا يستوعب أي ما إنها يخرج الماء خارجه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يدخله اي خير لا يميز بين الحق والباطل لا يميز بين المعروف والمنكر فمن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذا إلا من رحم ربي وفشى في الأمة الكذب العريض حتى إن الرجل لا ليكذب على أخيه من أجل أن يحصر المصالح ويكذب على ولده ويكذب على امراته ويكذب على صاحبه ويكذب على أبيه ويكذب على أخيه إن استطاع أن يحصل ما يريد، فإن الكذب مذموم، وليس من خصال أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني من أقسام الصدق، فهو صدق في الأعمال. والصدق في الاعمال لا يستوي قول الانسان الصادق اذا كان كاذبا في عمله لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقال, وقال جل وعلا, جل وعلا, وعلا أتأمرون, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم, وأنتم تتلون الكتاب, الكتاب افلا تعقلون أفلا, أفلا تعقلون, أفلا أفلا تعقلون أفلا أفلا إنسان, إنسان يقول قولا, قولا ويعمل بخلافه, بخلافه, <تصفيق> بخلافه أليس عنده عهو عهو عهو عهو فإننا, فإننا مأمورون نعملون. بأن يطابق عملنا قولنا الحق نقول حقا ونعمل ما يطابقه مأمورون بذلك إن تكلمنا بقول وعملنا خلافه سيرنا سيرنا. أو أو يصير, يصير الانسان, الانسان فيه خله من النفاق, من النفاق انه, أنه يظهر بخلاف, بخلاف ما يبطن وذم الله عز وجل المنافقين, المنافقين لانهم كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر, ويبطلون الكفر. فلا, بد فلا بد ان يطابق العمل, العمل القول, العمل القول. القول. في كل شيء, في كل شيء, شيء. على قدر, قدر الاستطاعة اما, أما القسم الثالث من الريق. أقسام الصدق فهو, فهو صدق, فهو فهو صدقٌ في القلوب في, في قلب الإنسان لا بد ان يكون, يكون صادقا لأننا أمرنا بالإخلاص في جميع أعمالنا فلو أظهر العرب العمل الصالح والقول الصالح وما في باطنه غير ذلك صار أيضا عمله نفاقا فلا بد أن نصلح القلوب ونوطنها, ونوطنها على الصدق ونعودها على الصدق لأن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله وعبادة الله أقوال وأفعال العبادة هو أن تفعل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالقول والعمل من العباده لا تعمل عملا الا اذا كان خالصا لوجه الله عز وجل ان يكون صادقا لله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم, ويقيم الصلاه, الصلاة ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم يقيم. هذا هو الدين المستقيم يقيم. الذي امرنا به يقيم. ان نعبد يقيم. الله عز وجل يقيم. مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن الشر فلا, فلا بد ان نصدق, أن نصدق في قلوبنا, في قلوبنا. لان مبنى جميع الاعمال التي تكون صحيحه مبناها يكون على شرطان الاول الاخلاص لله عز وجل والثاني المتابعه باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان الانسان لو دخل المسجد ليصلي الظهر مثلا سيصليه أربع ركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو القذة بالقذة متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم تماما لكنه رأى فلانا وفلانا ينظرون إليه فحسن من صلاته قليلا هل تقبل منه؟ لا والله. لا والله الله عز وجل قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال ايضا في الحديث القدسي كما اخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم انا اغنى الشركاء عن الشر فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فإن الإنسان لا يرفع عمله عنه عيد شد إذا كان مشركا معه غيره فإن, فإن الذي, الذي يعمل الذي العمل ليرائي به الناس, الناس هذا, هذا شرك أصغر, أصغر ليرائي به الناس, الناس لا, يرفع لا يرفع عمله بل يكون, بل يكون عليه وبالا, وبالاً يوم, القيامة, يوم القيامة, القيامة إن لم يتب, يتب إلى, الله. إلى الله. إل الله ولو أن ولو رجلاً, رجلا مخلصا لله عز وجل حق الإخلاص ودخل, ودخل المسجد مسجد مسجد وقال الله الله الله الله الله له. أنا مخلص لله أحب أن أزيد أح في العمل فصلى الظهر خمس ركعات لا يصح عمله بل يعاقب بمخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شرطي قبول العمل الاتباع والإخلاص لله عز وجل لأن الله عز وجل قال وأطيع الله واطيعوا الرسول وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن ليس لأي, ح... لأي أحد إنما لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد ان لا إله إلا الله ولي الصالحين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالدين القويم والصراط المستقيم ففتح الله به أعيناً عمياً وآذاباً صماً وقلوبا غلفا فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وصل اللهم عليه وعلى آله وأحبابه وأتباعته وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة الكرام إن الصدق حس عليه الدين الإسلامي فيجب على المسلمين أن يتخلقوا به وأن يجعلوه هدى حياتهم، وقيد أعينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصدق ويتحر الصدق فاجعل الصدق هدفا لك تحرص الصدق في جميع أقوالك وأعمالك لا بد أن تتتبع قول الصدق، وإن, وإن, وإن, وإن, وإن كنت تظن أن الكذب ينجي, ينجي في بعض الأحوال، فإن الصدق أنجى مهما حدث، فإن الصدق أنجى. لعلنا سمعنا بقصة كعب بن مالك، هذا الصحابي الجليل. تخلف عن غزوه تبوك تخلف لغير عود ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ذهب اليه المعذرون يعتذرون اليه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الاعذار فقال كعب بن مالك والله لن ينجيني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الصدق الصدق فقط هو الذي سينجيني قال ك فاجمعت صدقه يعني عزمت على ان اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ما خلفت ألم تكن قد ابتعت ظهرك يعني اشتريت الراحله التي ستجاهد عليها قال نعم يا رسول الله قال والله يا رسول الله لو كنت بين يدي أحد من ملوك الدنيا لخلصت من بين يدي ولكنني رأيت ان كذبت عليك عسى أن يسخط الله, الله عز وجل علي ويسخطك علي وإن صدقتك أو قلت لك قولا تتغير بي عليه أو بي, أو بي تتغير بي علي بي عليه بي عليه بي عليه عليه به لعل بي الله عز وجل الله اللّ يرضيك, يرضيك علي, علي أو, كما أو كما قال, قال صلى, الله. صلى الله أو كما أو قال. قالك إني يا رسول الله ليس ليعث فقال له فقال النبي صلى الله, الله, عليه الله, عليه الله, الله عليه وسلم, وسلم أما هذا صدق فقد صدق, صدق, صدق, وهذا صدق, صدق وهذا فيه دليل فضيفي على فضيفي أن, أن من حدثه, حدثه قبل ذلك, ذلك من المعتذرين ذلك كانوا يكذبون والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وما عنفهم لأنه علم بالمنافقين وعرف وع أن هذا من شيمهم فقال أما هذا فقد صدت, صدت, صدت, صدت, صدت, صدت, صد صدت صد قال له قم, قم حتى يقضي الله في أمري فقام كعب فاعتزله الناس ما يقارب خمسين يوما, يوما لا يكلمونه تصور رجل من المسلمين يعتزله المسلمون ما يقارب خمسين يوما كيف تكون معيشته؟ كيف يكون حاله بين الناس؟ حتى اعتزلته زوجته بعد أربعين يوما يوم. ثم بعد ذلك سمع كعب بن مالك وهو يصلي على سطح داره مناديا ينادي يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم طلعت عليه أو خير يوم مزولدت أمه يعني من يوم ولد فاستبشر كع وعلم أن الفرج أتى من الله عز وجل, عز وجل, عز وجل فإن كنت فإن تظن أن الكذب ينجي, ينجي, ينجي, ينجي فالصدق أنجى مهما حدث وان كعب بن مالك لم يفعل هذا ولم يصدق, ولم يصدق إلا اقتداء, اقتداء بمعلمه صلى الله عليه, صلى عليه وسلم. وسلم فهو الذي ربى أصحابه صلى صلى على الصدق وعلم أصحابه الصدق فقد روى الإمام النسائي رحمه الله, الله بسند صحيح, صحيح من حديث سعد بن, بن أبي وقاص رضي الله عنه, الله عنه أن عثماء عبد الله بن سعد بن أبي السر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وسلم, وسلم أهضر دمه, دمه مع ثلاثه, آخرين, ثلاثة آخرين, آخرين, آخرين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبة مع أن الكعبة حرم ومع ذلك من, بشيع ما من أبشع أو من بشاعة ما فعلوه أهضر دمهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة كعبة. ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي الصر فاختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبيعة العامة ذهب عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي الصر خلفه, خلفه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بايعه فنظر, فنظر النبي صلى الله عليه, عليه وسلم الله سلم إلى, سلم سلم إلى عبد الله بن أبي السر ثم خفض رأسه صرح وأعرض صرح عنه, عنه, عرض عرض عنه فقال له عثمان في الثانية بايعه يا رسول الله فرفع رأسه وأعرض عنه ثم في الثالثة ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما انصرف ابن أبي السر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي أو ما يكون منكم رجل رشيد رجل عاقل زكي لبيب أو ما يكون منكم رجل رشيد راني قد كففت يدي عن بيعته فقام إليه ليقتله كان النبي اهدر دمه في اي مكان, مكان. يوجد, يوجد, يوجد, ال. يوجد, ال. يوجد فقال اليس هناك رجل عاقل, عاقل. عاقل. عاقل. عاقل. راني قد اعرضت عنه ولم ابايعه لثلاث مرات فيقوم اليه فيقتله فقالوا يا رسول الله هلا فيقدن او مات الينا ما شهدنا بذلك. بذلك هل لا الينا إلينا يعني هل يعني أشرت إلينا بعينك كما يقوله العامة غمز بالعين قالوا, قالوا هل لا أمأت إلينا فنقوم فنقتله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما ينبغي, ينبغي لنبي أن, أن تكون له خائنة أعيون مجرد الغمز عين. بالعين ما ينبغي, ينبغي لنبي هذا النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي علم أصحابه الصد <تصفيق> بل, بل وفي صحيح, صحيح مسلم, مسلم أن حزيفة بن اليمان قال, قال, قال, قال, قال, قال كنت أنا كنت وأبي حس مررنا على المشركين, المشركين فأوقفنا المشركون, المشركون وقالوا قالوا تريدون قالوا أن تذهبوا إلى محمد يعني تقاتلوا معه في غزوة باد تريدون أن تلحقوا بمحمد لتقاتل معه قال حزيفة لا فقلت لا, لا والحرب خدعة فالكذب في الحرب لا يعد كذبا، فقلت لا فأخذ قال فأخذ المشركون علينا الموافق والعهود ان ننصرف إلى المدينة ولا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بالخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم في حر وكان المسلمون قله يحتاج إلى الواحد ومع ذلك يأمر سنان أن يرجعوا إلى المدينة وقال, وقال نفي للمشركين بعهدهم ونستعين, ونستعين الله, عليهم. الله عليهم هذا هو الصادق <الذي, الذي علم الدنيا كلها الصدق فان ازمه المسلمين الان أنا. قد يكون سبب حتى من حتى اسبابها عدم الصدق فاننا نرى في كل موطن الكذب في كل شيء هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم سلم. الذي علم الامه الصدق فكان نبي نبينا صلى الله عليه وسلم صادقا وكان الصحابه في في عهده صادقي، صادقون وكان التاجر فيهم صادق وكان الرجل منهم صادق كانوا يتحرون الصدق اصبحنا الان الا من رحم ربي كثير من التجار يكذبون بل قد يحلفون على الكذب وكثير من الناس يكذب ويحلف على الكذب ولا يتورى لا يخشى ملك الملوك فوقه مع أنه لا يعلم متى يقبل لعله يقبل وهو يكذب فما حاله الواحد منا اذا قبض الملك روحه وهو يكذب ماذا سيقول لله عز وجل النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه كلمة, كلمة. من سخط الله لا ينقي لها لا يعرف معناها فيهوي بها في النار سبعين خريفا وإن الرجل, وان الرجل لا يتكلم, لا يتكلم بالكلمة. بالكلمه من رضوان <تصفيق> الله عز وجل لا يلقي لها بالا فيرفعه الله, الله عز وجل بها درجات. درجات, درجات, درجات, درجات. درجات هل, هل الذي يكذب يتيقن انه لا يقبض في هذه الساعه الا يعلم انه سيقف بين يدي الله عز وجل وجل ليسأل عن كل كلمة ليسأل عن كل لام ليسأل بين يدي الله عز وجل على ما قدم ستنشر صحائفه ويسأل على ما كتب فيه من خير وشر فمن يعمل مسقال ذرة مسقال ذرة الظرة لا ترى بالعين المجردة فما بالنا بمسقال الذرة فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال ذرة شرا يرى ستسأل, ستسأل بين يدي الله عز وجل عن كل ما, كل ما قدم فوربك, فوربك لنسألنهم أجمعين, أجمعين عما كانوا, كانوا يعملون سنقف جميعا بين يدي الله عز وجل لنسأل عن كل لفظ تكلمناه وعن كل كلمة سمعناها وعن كل تذكير بالله عز وجل ماذا عملنا فيه وماذا عملنا به؟ فماذا سنجيب على الله عز وجل سنكلم الله عز وجل ليس بيننا وبينه ترجمان ليس بيننا وبين الله مترجم والموت يأتي بغته الموت يأتي بغتا كما أخبرت أن الآن هناك جنازة لطفل مات اليوم قبل قليل هل تدبر كل إنسان أنه سيكون هو الميت في يوم من الأيام؟ هل تدبر كل إنسان أنه؟ ستخرج روحه في يوم من الأيام ويصلي المسلمين عليه أو قد لا يجد أحدا يصلي عليه الله أعلم بما يفعل بنا هذا قف يعني ليس عليه حساب بين يدي الله عز وجل فإنه مرفوع عنه القلم رفع, رفع القلم عن, القلم عن ثلاث, ثلاث منهم عن الصبي, الصبي حتى يحتلم ومات, ومات. ومات. هذا, الصبي هذا الصبي كم كان الصبي أهله يؤملون له, له. له أنه سيعيش كذا وكذا ويصبح كذا وكذا والمأوت يأتي بغته قد يأتيك أنت بغته قد لا يستطيع الواحد منا إن, أن يتم الكلمة قد لا أستطيع لا أنا أن أتلفظ بلاف, بلاف, بلاف, بلاف ويأتيني ويأتين الموت, الموت, الموت لأن الموت آت لا محاله ولا يعلم, يعلم بوقته, بوقته إلا, الله إلا, الله إلا, الله إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينذل الغيسة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لا يعرف, لا يعرف انسان متى سيموت لذلك لا بد على قدر المصطفى ان نسلك طريق, طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم سلم. سلم. نتبع هدية في كل شيء, في كل شيء. في كل شيء. إن موضوع الصدق أيها الأحبة موضوع طويل والصدق له علامات يعرف بها الصادق وله ثمرات وفضائل عند الله عز وجل الصادقين وفي الدنيا أيضا ولكن لا يقتصر المقام لذكرها أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصادقين ويحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم, اللهم اهدنا في من هدئ وعافنا, وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ارحم هذا الميت اللهم إني أسألك أن تنزل على أهله السكينة اللهم أنزل على أهله برد السكينة اللهم صبرهم بصبر من عندك اللهم أنزل عليهم برد السكينة اللهم أجمعهم به يوم القيامة في الجنة الجنة. اللهم اجمعهم به في الجنة يا رب العالمين اللهم اجعله يأهد بأيديهم إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح احوالنا وانصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم اذل للقران ان يحكم ويسود اللهم اذل للقران ان يحكم ويسود اللهم, اللهم اذل للقرآن, للقران ان يحكم ويسود وديعه عندك لا لا إله إلا الله لقناها عند الموت اللهم وديعة عندك لا إله إلا الله لقناها عند الموت اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة